اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من اقوال اوسكار وايلد اغفر دائما لأعدائك فلا شيء يضايقهم اكثر من ذلك من الأمثال الإنجليزية مثل يقول إن الذي يستطيع إرضاء جميع الناس لم يولد بعد هل تذكرون مثلا من امثالنا الشعبية أو العربية في نفس معنى هذا المثل الإنجليزي؟ علم البطاطس حبة البطاطس والتي يسميها الفرنسيون تفاحة الأرض تتركب من ماء يشغل أربعة أخماسها أما الخمس الباقي فمادة صلبة المادة الصلبة عبارة عن نشا بنسبة كبيرة ومواد سكرية وبروتينية ومعادن وفيتامينات فيتامين سي الموجود بكثرة في البطاطس يوجد في الطبقة السطحية التي تل القشرة مباشرة أفضل طريقة لاحتفاظ بفيتامين سي هي سلق البطاطس اولا ثم نزع القشرة باليد بدلا من السكين أثبتت أبحاث علمية عديدة أن قلي البطاطس في درجات حرارة أعلى من 120 درجة مئوية يؤدي إلى تخليق مركبات كيميائية شديدة الضرر على صحة الإنسان. ينصح الخبراء جميع الأمهات بتجهيز شرائح البطاطس على نار هادئة مع مراعاة عدم استخدام زيت التحمير لأكثر من مرة. أوسكار وايلد أوسكار وايلد كاتب وشاعر بريطاني كان من أبرز القائلين بمذهب الفن للفن ولد في دبلن عام 1854 ودرس علم الجمال بجامعة أكسفورد له أربعة أعمال مختلفات تكشف عن مزاياه وعفكاره في الفن والأدم وهي جريمة اللورد آرثر الأغراض وهو مقالات في نظرياته عن الفن ثم مسرحيته الشعرية ضوقة بدوى وروايته صورة دوريان كتب عدة مصرحيات كان من أهمها مروحة الليدي واندربير الزوج المثالي امرأة لا أهمية لها ومصرحية سالومي على المستوى الشخصي كان هذا الأديب الشاعر يتميز بملابسه الشاذة وسلوكه الغريب وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين وعقب الإفراج عنه رحل عن بريطانيا إلى فرنسا حيث عاش فيها بقية حياته تحت اسم مستعار توفي أوسكار ويلد في التاسع والعشرين من نوفمبر من عام ألف ان حوالي ستة واربعين عاما طرفة من الأقوال الطريفة لأوسكار وايلد النساء وجدنا لنحبهن لا لنفهمهن غدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.